بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله الذي جعل رسالته أكمل الرسالات وجعل أصحابها الهدات بسلامة العقيدة وعظيم التضحيه حتى أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا لله ورسوله فكان لهم خير على البرية لا يعرف مداها الحمد لله الذي جعلنا من أهل الخير الحمد لله على نعمه الإسلام والحمد لله على أننا لازلنا لهذه اللحظة على قيد الحياة الحمد لله الذي احيانا بعد أن مماتنا الحمد لله على كل هاته النعم التي هي من حولنا حقا يا إخواني وأخواتي هل نستشعر, نستشعر قيمة معنى الحياة؟ هل نستشعر فعلا ما هو إيجابي من كل أمور ما هي حولنا؟ هل نستشعر فعلا قيمة هذا الإسلام على عاتقنا؟ سأتحدث عن الإسلام عن نبذه صغيرة جميلة رائعة عن هذا الإسلام الجميل الله ثم الله فعلا نحن في اسلام كبر بنا وجعلنا من أهله ومن خاصته ولكن ماذا نفعل نحن؟ ماذا أصبح المجتمع اليوم؟ ماذا أصبح المجتمع اليوم أكررها مرتين. المجتمع أصبح ينفر من هذه الأشياء أصبح ينفر من القيم أصبح ينفر من المبادئ والقيم المشكلة لهذا الدين الحنيف انفكت هذه القيم في زمن الحديث وفي زمن المعاصر ما هذه النزعه الصلمية التي أصابت الناس ما هذا الاغتراب وما هذا التشيء الذي أصاب الناس هل فعلا نستشعر أن نبتعد ما عن الدين هل نستشعر فعلا أننا أن الله يرانا وأننا لم نقم بواجبنا تجاه هذا الدين فعلا والله يؤسف والله يدمي في القلب والله والله إننا لا نستشعر هذه القيمة ننزلق مع ملدات الحياة ومع إغراءاتها ومع رياح ثودوية في هذه الحياة إذا جاءت رياح تذهب بنا إلى هذا الاتجاه وهذا الاتجاه وهذا الاتجاه, وهذا الاتجاه. مغريات الشيطان تلف بنا ونحن نسل أقوياء أين جوارحنا في هذا الإسلام؟ أين الفعل؟ أين الفعل وأين العمل لهذا الدين الحنف؟ ماذا قدمت؟ تساءل مع نفسك هذا السؤال ماذا قدمت؟ أين وصلت نسبتي في هذا الدين؟ هل أعطيت شيئا؟ هل قدمت شيئا؟ هل قمت بشيء معين هل عملت عبادة هل قمت بواجب أخلاقي هل فعلت لشخص خيرا ما هل سهلت أمر شخص ما هل دعوت لشخص ما هل صليت هل قمت بعبادتي على أكمل وجه حقا هتي الأسئلة نطرحها على أنفسنا ولكن الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا الأخرى كيف كيف لي أن أذهب اليوم إلى الصوق هل اليوم سأذهب إلى أصدقائي؟ هل اليوم سأدخل على الفيسبوك؟ هل اليوم سأدخل على الماسنجر؟ هل اليوم سأتواصل مع أصدقائي؟ هل اليوم؟ هل اليوم؟ هل اليوم سأقتحم المنزل؟ هل اليوم سأذهب في نسّه؟ هل اليوم سأ سأفرح وسأتسلّى وسألعب, وسألعب وسأنزّه وسكذا وكذا؟ فعلًا هاتي الأسئلة التي يطرحون على أنفسنا. هذه هي الأسئلة التي يطرحون على, على أنفسنا. والله يلمي في عيني وفي قلبي وفي قلوبنا جميعًا. هذه القيمة التي ابتعدنا عنها لماذا؟ يجب أن يكون التوازن أن نسأل نفسنا عن ماذا قدمنا لهذا الإسلام وكذلك فعلا الله أعطى هذا الإسلام بكل ما يخدمنا ولكن نحن نأخذ ما هو بعيد عن الإسلام وننسى الركائز ننسى لمطود الاساسيات والمعايير المشكلة لهذا الدين الحنيف فعلا لأننا بكل سهولة تخلينا عن قيمنا تخلينا عن مبادئنا القلب هناك ثلاث قلوب هناك قلب سليم وقلب سالم، وقلب محب أي نوع أنت منه سأشخص لكم القلب المحب لله عز وجل هو ذلك الشخص الذي يرتبط بالله عز وجل ذلك الارتباط الوثيق كأن مثلا سأعطيكم مثال إذا كان شخص ما هو دائب في سكحي الدينية والله فوقه هو ذلك المعبر هو ذلك السلك الذي يذهب عليه ذلك الشخص من أجل أن وجهه في طريق السليم فالله يحميك عبر هذه المحبة فيها. أما القلب السليم هو الذي قلبه ليست فيه ذر سوداء هو يفعل كل ما هو جميل تجاه هذه الأمور الإسلامية ولكن مرة ينزلق تلو الأخرى أما القلب السليم وذلك القلب الجميل هو الذي عفى وصلح عن الأمور وأصبح بذلك متميزا في حياته. لهذا اسألوا أنفسكم قبل فوات الأوان الحياة دار ممر وليس دار مقر. لهذا علينا أن نكون حذرين أشد الحذر أن نقع في أننا ابتعدنا عن الدين الحنيف. الحياة هكذا مثل المحطة يجب أن يكون أمتاعك والسفرك مجهز أسمى الإجهاز أن تكون حقيبتك الدينية مجهزة لماذا ستلقى الله ماذا وجدت لتلقى الله نحن نتساءل فقط ماذا سأقدم للضيوف ماذا سأقدم لهذا وماذا سأهدي لهذا وماذا سأفعل لهذا وكذا ولكن نسينا نسينا حقيبة للعبادية نسيناها علينا أن نوازن بين الأمور أقولها وأخيراً علينا أن نوازن بين الأمور أن نعدد كل شيء حقه العبادات حقها والناس حقها والعباده حقها والآخرون حقها وأي شيء حقه لهذا أتمنى من الله أن يجعلنا من الصالحين وأن يهدينا بهدايته أجمعين يا أرحم الراحمين أسأل الله أن يوفقكم في دنياكم وفي محياكم ان شاء الله وفي الآخرة بإذن الله الحمد لله على نعمة هذا الإسلام